ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق أو جاءكم حصيرة صدورهم أي يقاتلوكم أي يقاتلوكم أو يقاتلو قومهم ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم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 فَإِنْ لَمْ يَعْتَزِلُوكُمْ وَيُلْقُوا إِلَيْكُمُ السَّلَمَ وَيَكُفُّوا أَيْدِيَهُمْ فَخُذُوهُمْ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ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 إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّا الْمَلَائِكَةُ ظَالِمِ أَفُسِهِمْ قَالُوا فِيمَ كُنْتُمْ قَالُوا كُنَّا مُسْتَضَعَفِينَ فِي الْأَرْضِ قَالُوا أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةً فَتُهَاجِرُ فِيهَا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 وإذا كنتم فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك واللي يأخذوا أسلحتهم واللي يأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من وراكم والتأت طائفة أخرى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 ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم وخذوا حذركم إن الله عد للكافرين عذابا مهينا فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما واقعودا وعلى جنوبكم فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا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 أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أم من يكون عليهم وكيلا ومن يعمل أَوْ أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما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 ولولا فضل الله عليك رحمته لهم الطائفة منهم أن يضلوك وما يضلون إلا أنفسهم وما يضرونك من شيء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 ومن يفعل ذلك ابتواء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى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 وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا ولأضللنهم ولأمني أنهم ولا أمرنهم فلا يبتك أن أذن الأنعام ولا أمرنهم ولا أمرنهم خلق الله ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا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 وَمَن يَعْمَل مِن الصَّالِحَاتِ مِن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ الجَنَّةَ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 التي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن والمستطعفين من الولدان وأن تقوموا لليتاما بالقسط وما تفعلوا من خير فإن الله كان به عليماً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 وَإِيَّا تَفَرَّقَ يُونِي اللَّهُ كُلَّمِن سَعَتِهِ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ وَإِيَاأَكُمْ أَن تَقُولَ اللَّهُ وَإِنَّكُمْ تَكْفُرُونَ فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ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 ان الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون ان يفرقوا بين الله ورسله ويقولون ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون ان بَيْنَ بين ذلك سبيلا